وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين يعني وفي قصة موسى آية لكم يا رب العالمين بجتمع شيروك موسى عليه الصلاة والسلام أو ما بهم جوتي ودبج إيرادا إذناء دا إذا أبش بهم جوة آية إيكل نشان وإيكل عبرات وقفوه دالي والدران اشتف أو, أو, أو أبالي كما كي يكون ابراهيم عليه على والسلام او ما يبعث على عبرات او ما يبعث على السلام او ما يبعث على عليه او والسلام يبعث عبرات السلام او ما يبعث على السلام عليه ما يبعث على السلام او ما يبعث على السلام او ما يبعث يعني وحده موسى عليه الصلاة والسلام شو يهاديه نور تنبو فرعوني رعوني أبا عالمين قال موسى معجزة وريكربون سلطان يعني بحجة ومعجزات يعني دليل بمعجزة مبين يعني تأشكرابون تأشكرابون يديارون هالك سكديد بو دعانيت أبا موسى عليه الصلاة والسلام أو اشتبيجد أبا لا لرب العالمين وحية وُبيغنبَرَ موسىٰ علیه صلاته و السلام وحن دش وقت ساحرة دیتی موسى علیه صلاته و السلام و ساحرة خوئینا اینا بران داره موسى علیه صلاته و السلام او وقته طاوه تعال دی بودمار او ساحرة خلما ایمار اینا و باور اینا فا قلقی السحرات و ساجدین ابرامج ساحرة همه سجدوا لرب ربنا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون شنو هو يعني السبب شنو يعني نبغى نسجد يعني والله ما هو دي بسحر ميه هو نجيب بسحر العالمين هاتيه ناتن وابا پیغمبر خديه وبيكوا معجزات لرب العالمين غريقي بعدش خو رب العالمين بجد وقت موسى عليه الصلاة والسلام ورأي كليل بو فرعوني معجزات اتواش في بنكا يديار بو او افا بغنبري خوده ويا راست ويا حق اوش تبجد وحي الله يا رب العالمين يأتي اما فرعوني وقت ايمان بين ايناي نه بو قناعته بين ايناد اما حسنات كل ايمان ابنيتي حس كرا سال ظلم اخو سال خراب اخو يبردوان بيدبر رب العمجد أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين يعني معجزات أشكره ما بغره موسى عليه الصلاة والسلام وتأتكويد رب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني إن موسى عليه الصلاة والسلام أو معجزات موسى أو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام كتورات وإناء إن كريا ونهما كروا واسطيقنتها انفسهم اما دلدا يقين وهابو موسى عليه الصلاة والسلام پیغمبر خوده يا واجتر بيجي وحي العالمين يهاد بس وا حسنت کرن ظلما وعلوان كبر لا يهابو ومازن کرن وحس کر ظلما يبکن وخراب يبکن فتولى برخنه فرعوني چه كرد موسى عليه الصلاة والسلام بهات هنا تنم معجزة وياشكراه ودل دا يقينه باوري موسى عليه السلام بينعمر يا خديا واجت الوجود الوحي لرب العالمين هاتي فتولى بركنه تولى يعني أعرب يعني مش تأخكره إيماننا إنه باوري بينان بركنه إيه تفسير يعني بوجهه يعني يعني يعني تياه. يعني يعني, يعني اه هماني أسنوي نمو أس دينوهم يعني بركنه يعني بجانبه يعني طانشتا چون چونك ركن الشيء يعني جانب الشيء يعني طانشتا الطانشتا مروفيا وانطانشتا هلشتا كيها بي فتولى بركنه يعني طانشتا خوكري أولا كي رب رعان بشيد وإذا أنعمنا على الانسان أعراض ونأى بجانبه اشتا كما نعمت قال مروفيا كرن طبيعة أغلب مروفيا هو اشتا خودك إلى الدين ما وش كل يوم الناكت ويطلع نشتاقه كتا الشريعة العربية العالمية يعني دينه شدوا عمل فينا، فتولى بروكنه يا الله يعني فأعرض ونأ بجانبه يعني بشلاقه كدا دينه أو دينه خدي أو رسالة خدي بهناتي أو في عمبلة خدي بهناتي كموسى عليه الصلاة والسلام وإيمان فينا إلى، نشتفسره كدا فتولى بروكنه. بركنه يعني بجماعته وجيشه وقوته يعني بوب ايماننا اين موسى عليه الصلاة والسلام ابو باوي ابن موسى عليه الصلاة والسلام فيرعوني عونيبك چه سببك چه يعني بقوته وجيشه وعشيرته وقومه چونك اه وقومه يعني قومك قومك ونيا جيشك وقوتك هبو قواتكو الزور رب العالمين دابو يا إجابين دا سار دا شبو ومغرور ببو وبسبب هو نعمة رب العالمين يكري رابو كلا بولنا سبب كتش لكات كو إيمان ناينيتو بولي بو ناينيتو بمساء عليه الصلاة والسلام بهند فتولى بركنه ووقتين لو عليه الصلاة والسلام بهند قوتي لو أن لي بكم قوة أو قاوي إلى ركن شديد ركن شديد يعني قوتي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 بل قوات أخو، بل دصرات أخو، بر موازناط أخو إيماننا إينا و باورينا إينا و بشتا أخو كرة ديني أو ديني رب العالمين بو هنأتي وان هر وكي آتا قدش رب العالم بجيت ألم تر إلى اللذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك أو من رو رب العالمين بو دوتي أس خودهما و هس جتيل صاحة مدمرينم بو أخفنات كران و بو تیش اف مهرور یه باب ایمان و باوری نیله جل ابراهیم علیه الصلاات و السلام یه مناقشهت که درباره رب العالمین و بیار رب العالمین یه ان آتا الله و مرکز رب العالمین چه داره بیه؟ مال داره مال داره دولت کرده بر هندی دسلا توی آمادهای کرده مهرور که بو سری بود شافیر عونی شو فتوالا برکنهی و هوا تفسیران همه ودی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 عسک سحریب کرد و چشی به و یه باش و نیا نیشانگو که خلقت او یه خلقت نیشانگو بداد یه باشه. نه تا نیا اخلاقی نما و یه دینی مجنون یعنی اخلاقی نما. بس داد خلقش نداد. ایمان پناه. اد ایمان پناه انتباری نخواستانی که موسی علی سلامت و حقه. و ما و فرعون دا دو ودولة بردوي وعند يزيكي وي هما تأثير الفرعون يذكر قا فرعوني قال أتدر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك وأنيهتك فرعون شنجد به وخد موسى عليه الصلاة والسلام قال وساحرة موسى معجزة خوينا وش سحرت خوينا الساحرة بعلمها مو ديار بخار علم خرفا ببومجي كم موسى حقا وخاصة ده اولي دس بيك ساحرة او كنت جال او دي لك بو و ديار بوكو موسى عليه الصلاة والسلام يحقه و او دي همو السحر بون و همو چون خلقی همازاني واتشو قوته او رحو چاند فرعوني و او نزيك فرعوني ايخ هل قوته ده شتاكا مواصر نبيل قوته اتدارو موسى و قومهو اليفسدو في العالمي قوته دوستوف موسى عليه الصلاة والسلام و او او قلد و قومهو او ايمان الدهالي الديليجاري يعني عقوبناه دايي. وتأخذ رابن كان خرابيت عادية بلا بكرة. وعمو جابي مرؤوفة خراب. لا ليبي أبي باشية كأشياء. خراب. <تصفيق> خراب. وموسى عليه سهاد وسامون. شو نعود بيه؟ تشوف حالة ند جدا خالكي بكره. ونيا بس جدا شد جدا توان توهن إيمان بخديب تنبينه. ونيا فرعون رب نية وقت يقول أنا ربكم العلي. فرعون عبادة تكرن لكم إله نية عبادونع تكره. وتي ما عني متلكم من إلهين يا يقولون يا رب هناك ادراك رب يكون هناك ادراك لانه يكون هناك ادراك لانه يكون هناك ادراك بنبوو فيديت ما ساي يعني عالم فيه هندسه ريلبر بجني وشو ندنا موسى عليه الصلاه والسلام بو اما بس يعتي اودي نيبو وبو فيليتونغو دنجو سراي بات اوكي شنو هاي هاي تريدك تي اجئتنا من ارضنا بسحرك يا موسى دتي هاتي بس بوندد ومل ارضنا شبيك كاد يوتي بي اثر شيء سد الصلاهه وني او دا و ا و نوبديني و نوب هند عباده خد بتني قال و دا في ركياتي و نيسلطن موجيد و عاد مل مبسطين بو چونكي موسى عليه الصلاه والسلام يكينا بو يونا بو اه ي بنى فرعونين بو طبطين بو موسى عليه الصلاه والسلام يا بني اسرائيل بو هند بو بخو اتر بو حجد و عالم قناعات و خنت تر فذيه طبعا هو رب العالمين فاستخف قومه وفاعطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين بجيت فرعوني أفاقفنا دودنا قومه هو وقومه وشيت كار قومه كفاسق به ويني أكو وش حاسق دي شو دي هواي نفسه خبتشن ودي حقيقيه كأن إنا وتشهد فيرعوني وإمام مسأني عليه الصلاة والسلام وقال ساحر أو مجنون يعني أفاقفنا دودنا موسى عليه الصلاة والسلام فرعوني فأخذناه وجنوده طبعا نجد محتوى بشتاحو كريا ديني فرعوني وجامعاته وي وقومي وي و السيزاء خديت بيغنباري خودات كريا وتساوحرات وتادينا طبعا نجد مع أخذناه يعني عذبناه ما قرتنو مع عذاب دا وأو وجيشي وي وقومي وي وابد قلبي دا فَنَبَذْنَاهُمْ في الْيَمْمِي نبد اوه تو پاوهی چتاکی؟ نبد هوا الطرحو دو شتاکی پاوهی بس هاوهت مکه اولا یا بيد. بید و یا دویشت وقت تاوهی تا دل پیغه نبید شمجه رایی ده مبایی ده آه برا حتیده هاوهی ده بعد فاوهی کنشگه و تا دل پیغه حت ده وقت تاوهی برا تو هر بسیاریت کوونیت هر بیلته بیفاد. و چارش دکهای وونیت لوریته بی قدر وونیت دهان وونیت کو نبینی وش. وحده تو وونیت دحل ها وش پر حس که چرا بید بشکید یا خراب ویدون بو چون که ت ششول پی نمای اولای تجل که بی قدره. رب العالمین شو وحده وانه ایمان نئینای و همون چشبوهاتی دیار کن و باوری نئینای رب العالمین هندش شرح میدن آباد. نبدرناهم فلیم رب العالمین ما هفنا نافکریدا ناف آفیدا و ناف بحریدا. في اليم يعني في البحري هم خندق آندن فرعونو جيشيري وقوميو أبيت قلدا وهو مليمون هو لوميش ليتاتا كران يعني بعسيو بخرابي تكار لومي أمو بعسيو بخرابي بيتا كران هاتا أنو كج بحسي فرعون يشترك تكارا خرابي منكاس مرحل فرعوني ناكا همو كسر هو كافرش بحسي فرعوني بخرابي تكار هرالالي جيا هرالالي فلا هرالالي هرك سكابيد واحد ربع سيفي رعاون الكاتب خرابي بانه انت ربع من التوهو مليم يعني بحسبي دي هاي ذا كلام بيشدي افشوا لا كرين وافخرابي كرين بحسبي دي هاي ذا كلام بخرابي وجهام الليل رب العالمين رب العالمين كرب لي لابن لعنته غضب الخلك كلام وملكاته لعنت لا كلام وامروا فيش لوما يدل كانوا وبحسبي بخرابي دي هاي كلام ايك لوه ابوابي و أبو وفي موسى يعني يا أبي... با و... هيك لوه اياته آه... هيك لوه قصه ابراهيم و موسى كعبرات بمواعظها الفايده بمواعظها طبعا و موسى بدهم شويه وانا كان, كان وميشو كثير كان فرعوني تولى بركنه مش لديني كل ديني لديني بدهم و جاییش قومیش دا جالبی دارن، همون کهش نبود جال، کسی ونیا؟ کمیش خوکر میاد دینی خوده تولچیپش دوانيه پی هرکاری رو ایم کی؟ کی هنگی باشی هانگول دنیا و آخرتی هم داد دی دینی خوده چنو او آوشش دی خوده بو هنگو او وحی را بر عالمی بو عملی پذیر کند، و دیپ کند. هکه دینه عالمین هنگوش عداب کی عداب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 لا أقبر شرع بدري و شرع أحد و معركة أحزاب و هموك راتن و همواتنا يغزيز كن و همواتنا بشتن و عادن أبعون بي هل بيغمبرة كي ديش ما هناك بقومك كنا في عادن و بيغمبرة و أنا في بيغمبرة هاتي هناك بقومين و فيهود بعليه صلاة والسلاة أهند ربعنا بيش هل يقول في قومي كنا كعاده عادن أميش بنقو إبراتيات دهي فهيدي <صفيق> اللي <سؤال> واجرن آياتك أبيش هيك النشانة <سؤال> حكم حسك عند بخو سحقنا واك يا تششت هناك عليهم الريح العقيمة عليه والسلام رب العالمين عليهم الريح اب هواي اف مروه كشتن. العاقيمه، عاقيم يعني كه فایده دان ابو، چه باشي دان ابو؟ اون ابو هواي بيت و نيابيش ديگه هواي باران بيت. اون هواي بيت و نياب بنادره چلي بکت؟ تلقيح كرد. و كراپامش تو ارسال نر يا حلواقيه. ميشتم هواي فريد كن بچيه. تلقيح دارو باي. عنيروميات گيت اينكونيا و بريدت و فتي بيت. كراپامش هواي اف هوا نبو. چه خير دان ابو؟ هموچبو، همو شر و خرابي بو. بيجنة ويجنة عقيم ما بيجيك نبيد بيجيك نبيد يعني بيجنة عقيم اذي هوايش چه تدانبو شو خير و باشي تدانبو و باشي بفنه همو خرابي بو همو هلاغ بو ما تذرو من شيئين إلا جعلته كرميمي يعني اف هوا چشنته له؟ الهرش ده كتابه إلا ده چلاي كالبيج ده جعلته كرميمي يعني ده هلاغ وطنة تلا وطخش أقول رميم بجنوي دياي اوه زر لان بجنوي هسكي اوه بي قال من يحيي العظام وهي رميم بعمل سعى صلى من يا بيش تو بي انبر ساوسا مي اس كيا انيا كيا بيد بو بو بيد بو بو ادريا تكي دفي هي اس كاي سوا كا دا باوري نابو سخنا ويبشتي متني چبي نا ويراميم ويرادش معنى هر هر كاس كدبو الا دچل كرت تهي لاق مت لا قوما كا قومه عاد بو دبوته قامي هو دي بالي صلوات وسلام وقت ايماننا ان رب العالمين حو هم رب العالمين مش كان اللي كان ان الله عليه والسلام وبواليه بين كان urchin تبعان وفي ثمود إذ قيل لهم تمدعوا حتى حين وثمودي شاب العالم يجد اوش اواتك او عبراتك او قصاواه وجيواش مواق يهيلوا هابا اوش كانوا ساحكا و هزراخوته او كانوا فخنا يوخ عبراتك الوالقران اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني في عمباري وقوته وها تقوتن في عمباري وقوته عليه الصلاة والسلام تمتعوا يعني بخوشيبا حتى حين يعني هاتا وقتك ديار كريم هندك مفسر على الرحمة الخدر البيت يقول إن تمتوا حتى حين أفا أفتمتوا أفا أوسي روجبون صالح عليه الصلاة والسلام كرابو العالمين بريكر بغو قومي ثمودي وقت معجزة في بيغمبريش حيشترك بغو كروجك حيشترك آبا في جي يفتخار روجكش آبا كبو كي بغو بغو يقومي بغو وقوتي ولا تمسوها بسوء فيأخوذكم عذاب قريب كذا حيشترك معجزة رب العالمين يوهنوتي بغو تشيار ملاسا خونا دل إشكاني بحرابي وازيهتا بنا دن نخو رب العالمين دي انقو عذاب دل عذابكا نيزيك فعقروها وغوشي خونا بيعمله بعمل اخو هيا اشتراتا فقال تمدعو في داركم ثلاثة ايام، نصالح عليه الصلاة والسلام گوتا قومي خو دي سير روجة بخو شبكن يعني نغاف سير روجة المايد دنيا دا سير رج مهلا دانة وتأبشتيني دبم جو شهاد وتأبشتيني ذلك وعد غير مكذوبين يعني ما وعدك ونيه الراسة وتأبشتين سير رج هاد بفهم ده سير رج خلاص من سبيدار رج شاري عذابه هاد وبيقع عذاب برد هذا بمقوله بعد ما موسر كفره ومسر شركه وخوسر دجمناتي يا خوب عليه صلاة وسلام. يعنيش عندك مفسر يقولي قيل لهم تمتع وحدا حين، رب العالمين ونيع وقت بيعمر البفركلي صالح عليه صلاة وسلام، وباوري إيمان بين صالح مش بن حتى وقت أجلان وقت يمكن عذاب دون عذاب كتُنت، رب العالمين خوشي دة كافرة، ملوفة مشرك وكافر رب الدنيا أشد دة، هخوشي دة، قل تمتّع بكفرك قليلا رب العالمين بيشتاقكم ملوفة كافر، أن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون، رب العالمين خوشي دة ملوفة كافر، بس أو عذاب وبرج ناحية هم وشيلك، هما بوهالب بو البرجاق يا مات اللي بيرع عذاب دة أو عذاب موازن. چونکه ایمان نه اینا باری نه اینا یعنی اکه رب العالمين بشته تمتع وحتى حين حین هنگی اوه گفن نهید کرد آه گل اجام رویش ونيا بلکه ایکی ده بینی ونیا ده خوشي بشته که حرامه بر خوشی به باب تو خانه بو وی سهاره وی مالهی وز ده اخیی ده بینی بله چه ده اوه تو چه ایک چیه لید کرد اوه گفن لیده ده کرد ونیا دها الخوشي خوش يا بي تودلبي خوشت، أما بلعكس لهم تمتع وحتى حين يعني جوته خوشي بان، وما دام سر كفر خبر دوامن خوشي بان، بس وقت أجلان جهات وعذابون جهات هنجدش كأن بنخوشي حتى دويبان، لإن أول نخوشيه هون ده فيك بقري حتى شن النفج هناميدارشة قيامك، وترفسيره كده بجد لهم تمتع وحتى حين يعني بعبارة جوته. هنك بخوا بصرمان ببن قيل لهم أسلموا يعني بخوا بصرمان ببن هكا هنك بصرمان ببن دي خوشية ببن رب العالمين دي خوشية ببن قد دنياي ده هتا أجلا هموتهت وبيش لينك الرجاق ياماتيش خوشية هتا هتا عيدة رب العالمين ده بس يا أغلبة مفاسرة قدية أولي بو كبحسي واسي الرجا بو كرب العالمين مهلات دابوية خشتی و حیشتر فاکشتی و ایمان نه اینا و بناحا مازان کری فعتو عن امری ربهم قوم صالح و ثمودی عتو یعنی امری رب رب رب همین جیبه جینا کر و او چطی رب ربه او خدان کرین و چه کرین و مازان کرین نعمت بود انتخاره و چه خونه داره و بی امری روی کر چو امری بی جیبه عذاب دان قيجيته صاعقة يعني قيجيك حيل ليهوتا راهلا واتدي دي قتيب فأخذتهم الصيحة يعني قيجيك حيلة دنجك حيلة اتقال ويدا كل موشليهوتا حمو مرن وكاسل وانا من إلا إمان دارنا بيغمبريوانا صالح وهم ينظرون يعني وبيش جاو يخد ديد چه بيش جاو ديد؟ عذاب ديد چینی مغوتی وقت بهات عذاب چو وقت بو اسپیدبو ها روجا چا ر اسپیدیوچ نشاید عذاب هاتم وادیت نو ایمان نه اینا برهم در برنامجهت فا اخذتهم صاعقته یعنی القی جیه عذاب لهات راهلا و همو حشکرن مال ودا و کسل ونه ما وهم يظوا بخديد بس چا جواب وقت عذاب بو هات نشاید عذاب هات فما استطاعوا من قيام کسل ونشر بتن يعني هم مرن There is that number رانده pouches would be في to وما كانوا منتصرين solution, and not looking at all of censorship. Anyone as aкра may say they said they would not mint. And we might say they wouldn't mind either, because of death think they would not, it would not mean where they would be�SHRAW people in a courtroom, However I عذاب رب العالمين تشوشتونيه كنسجد برب البري وما كانوا منتصرين اذهب رب غير العالمين قال منكه غير العالمين او وقوم نوح من قبله وفي شي فناها قوم نوح عليه الصلاه والسلام رب العالمين هلاك برن بطوفانه وما خندقان د انهم كانوا قوما فاسقين چون قوم مقبو وچخنات رب العالمين قوم عليه الصلاة والسلام فاسقين عن خارجين عن أمر الله وعن طاعة الله ورسوله يعني أمر صلى الله عليه وسلم. رب العالمين طويش بونغوتيا اماش بونغو عبراته آيته بخده هكا هونجيت باج بنو ممكن ترسن عذابه اخرتيه بخو عبراتي ممكن بكيبو انا كان ديجت خدانا رب العالمين وطاعته رب العالمين اذا كان ديجت خدانا بيغنباريقوش كمحمد صلى الله عليه واله وسلم واخر دعوانا ان لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين